الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه المنزل ق أهل الأمين الله العالمين والصلاة رب رسول على وعلى والسلام أجمعين كنا قد تحدثنا في آخر درس لنا آله آخر وأصحابه قد درس في ة الرياضة وقلنا هي تمرين النفس على ا ل إ خ ل ا ص و الصدق و قلنا أ ن تعويض النفس على قبول ا ل إ خ ل ا ص و على التخلق بخلق الصدق و ا ل إ ن ص ا ف و العدل و قول الحق و لو على النفس هذا من ا ل ر ي ا ض ة و قلنا أ ن هذه ا ل م ن ز ل ة على ث ل ا ث ة درجات ا ل د ر ج ة ا ل أ و ل ى ر ي ا ض ة ا ل ع ا م ة و قلنا هي بتهذيب ا ل أ خ ل ا ق بالعلم و هي تعني أ ن ا ل إ ن س ا ن عليه أ ن لا يقول قولا و أ ن لا يسلك مسلكا و أ ن لا يفعل فعلا إ ل ا إ ذ ا علم مراد الله تعالى في هذا الفعل قبولا و ردا و صلاحا و فسادا و رضا و ص خ ط ا بمعنى إ ذ ا أ ر ا د المسلم أ ن يتحرك و ان يخطو خ ط و ة عليه أ ن لا يخطو خ ط و ة إ ل ا إ ذ ا علم هل هذه ا ل خ ط و ة في م ر ض ا ة الله أ م أ ن ه ا ليست في م ر ض ا ة ه و عليه أ ن لا يخطو خ ط و ة بغير م ر ض ا ة الله و في العبادات أ ن لا يتعبد ع ب ا د ة دون أ ن يعلم من أ ي ن هي حتى يحافظ على ر يعني ا ض ت ه ي هذا هو الذي يجعل ا ل إ ن س ا ن مستقيم أ ح ي ا ن ا تظهر لك ع ب ا د ة في شكلها في صورتها ج م ي ل ة ولكنها ليست على الكتاب و ا ل س ن ة ومن ذلك المرجبين المرجبين الذين يصومون في رجب هل تعلم أ ن صيام رجب بتخصيص رجب من فعل أ ه ل ا ل ج ا ه ل ي ة هذا في ا ل إ س ل ا م ما موجود الشهور بعد رمضان التي خصها رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وليس التي خصها السودانيون التي خصها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رمضان محرم وشعبان والتي خصها السودانيون رجب وكل ا ل أ ح ا د ي ث ا ل و ا ر د ة في فضل رجب ليست ض ع ي ف ة لو كان ض ع ي ف ة يمكن أ ن ن أ خ ذ بها إ م ا و ا ه ي ة و إ م ا منكر ة و إ م ا م و ض و ع ة يعني ض ع ي ف ة ذاتها ب ت خ ل ص يعني يعني تحسنه هي ليست ض ع ي ف ة إ م ا و ا ه ي ة و إ م ا منكر ة و إ م ا م و ض و ع ة من كان له صوم يصومه كصوم الاثنين والخميس أ و الثلاثين ايام البيض ثم دخل ر ج ب و ص ا م باعتبار الاثنين والخميس وليس باعتبار ر ج ب صومه صحيح موافق ل ل س ن ة أ م ا من تخير رجب وخصه بصيام ظنا ان فيه مزيد أ ج ل ابتدع في دين الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه أ ر ض ا ه دعا ل ن ا س إ ل ى طعام في وقت الفطور ف أ م س ك و ا فقال أ و ل م يعجبكم طعامنا قالوا ممسكون صائمين سكت شويه نبه قال ف ش ل الاكيد و أ ي شيء صمتم قالوا صمنا رجب ف أ خ ذ ا ل د ر ة وضربهم حتى أ ك ل و ا دقاهم ي ا م ن ا اكلوا ضرب الزول أ ك ل و ا أ ك ل أ ك ل فطر هل ه معقول عمر بن الخطاب ينهى عن طاعه هل معقول شخص صائم يا أ خ ي يفطره ماذا قال قال أ ت ر ي د و ن تعظيم رجب كما كان أ ه ل ا ل ج ا ه ل ي ة يفعلون في الاسلام ما عندنا رمضان ولم أ ر ى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين تمسك في ا ل ج و ي الضعيف ماله م ا ل ه عن ابن عباس في الصحيحين لم أ ر ى رسول الله صلى الله عليه وسلم يكمل شهرا ً بعد رمضان كشعبان وكان يصوم شعبان كله إ ل ا قليلا ً رواه البخاري ومسلم وعن أ ب ي ه ر ي ر ة في صحيح مسلم أ ف ض ل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وفي ر و ا ي ة شهر الله ا ل ا ص م الذي تدعونه محرم فلا بد أ ن تقف على العلم أ ن تتعبد الله بعلم ومن عبد الله بجهل كما قال عمر بن عبد العزيز واخرجه مسلم في الصحيح من عبد الله بجهل لم يزدد من الله إ ل ا بعدا زي الناس الدجاؤه ن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ثم قلنا ت ص ف ي ة ا ل أ ع م ا ل ب ا ل إ خ ل ا ص وهذا يعني أ ن لا يشوب العمل رياء وان يكون الباعث ب ه ذ ا العمل مرضاق الله تعالى هذا تكلمنا عنه ا ل أ م ر الثالث هذا ما تكلمنا عنه ي ب د أ الدرس من هنا توفير ا ل م ع ا م ل ة توفير الحقوق في ا ل م ع ا م ل ة وهذا توفير الحقوق في ا ل م ع ا م ل ة لله حق وللبشر من الخلق حقوق أ ن تعطي كل ذي حق حقه موفورا وافرا هذا هو الرياضة هذه ا و ا ل ر ي ا ض هذه ا ل ر ي ا ض ة أ ن تعطي كل ذي حق شنو حقه بمعنى حق الله ا ل إ ج ل ا ل والتعظيم و ا ل ع ب و د ي ة والتقرب والتذلل والخضوع والخشوع والثناء والتعظيم والتقديس و ا ل ت أ ل ي ف كل هذه حقوق الله و أ ك ث ر وحقوق العباد على مراتب فالوالد ليس كالصديق والجار ليس كالبعيد وذو الرحم ليس ك ا ل أ ج ن ب ي فلكل ا ل ح ق و ق ت أ د ي ه حقوق العباد حقوق الله و ا ف ر ة و أ د ا ء حقوق العباد م و ف و ر ة هو من ا ل ر ي ا ض ة وهذه ا ل د ر ج ة ا ل أ و ل ى ا ل د ر ج ة ا ل ث ا ن ي ة من درجات ا ل ر ي ا ض ة يقول ا ل د ر ج ة ا ل ث ا ن ي ة حسم التفرق حسم التفرق وقطع ا ل ا ر ت ف ا ت إ ل ى المقام الذي جاوزه و إ ب ق ا ء العلم يجري مجراه هذه ا ل ر ي ا ض ة الخاصه ر ي ا ض ة ا ل ع ا م ة تهذيب العلم ب ا ل أ خ ل ا ق ع ر ف ت وتوفير الحقوق ب ا ل م ع ا م ل ة و ت ص ف ي ة ا ل أ ع م ا ل ب ا ل إ خ ل ا ص ر ي ا ض ة ا ل خ ا ص ة حسم قلنا اسم التفرق التفرق يعني شنو يا إ خ و ا ن كلنا يعيش هذا التفرق التفرق شتات الفكر و شعث القلب و تفرقه في أ و ذ ي ة الدنيا ف ا ل ص ل ا ة بلا خشوع و ا ل أ ذ ك ا ر بلا حضور و ا ل ع ب ا د ة بلا إ ق ب ا ل و ا ل إ ي م ا ن بلا ل ذ ة و م ت ع ة و ح ل ا و ة و التعظيم لله عز و جل ليس على درجته القلب قاسم و اللسان غافل و العين ج ا م د ة و الطبع غليظ ما الذي بقي بعد ذلك يقول ع ل ا م ة ابن القيم رحمه الله تعالى عند استيلاء ا ل ش ه و ة و تمكن ا ل غ ف ل ة و غلبات الهوى و م ق ا ض ا ة الطبع استيلاء ا ل ش ه و ة معروف يقول ا ل ش ه و ة دي لما تركب للزول في راسه بيعرف إ ن ه ا غ ل ط و إ ن ه ا بتهلكه و إ ن ه ا بتود النار وماشي فيها يعرف إ ن ا ل ش ه و ة دي فيها ف ض ي ح ة يعمل و ا ل ف ض ي ح ة تجد و أ ح ي ا ن ا ينسيه الشيطان ا ل ف ض ي ح ة لما يعمل ل أ ن ه إ ذ ا ذكر ا ل ف ض ي ح ة أ ث ن ا ء ا ل ش ه و ة طارت ا ل ش ه و ة وما وجد لها ل ذ ة فيعمى ولكن لما تجد ف ض ي ح ة ي ب د أ بعد ذلك في ا ل ت أ ن ي ب وفي الانكسار وفي ا ل ظ ل في المجتمع وفي وفي وفي إ ل ى غير ذلك وتلك ع ق و ب ة ع ا ج ل ة يعاقب الله عز وجل بها ف ا س ت ل ا ء ش ه و ه وتمكن ا ل غ ف ل ة الغفله مش ذو الغافل ساكت غ ف ل ة م ت م ك ن ة مع غلبات الهوى الهوى غالب عليه مع مقاضاه الطبع ي ماشي على حسب طبعه ي ما مع على حسب الدين ماشي مع الطبع ي بتاعه وماذا لغير طبعه للدين داري كن مع طبعه عند ذلك قال ابن القيم لا يمسك ا ل إ ي م ا ن في القلب إ ل ا الذي يمسك ا ل أ ر ض والسماوات أ ن تزولاه ف ل س ط ا ن بعد فضل شنو ف ح ق ي ق ة نحن بحاجه الى حسب التفرق التفرق بمعنى السؤال الجوهري الذي ينبغي أ ن يجيب عليه كل واحد منا أ ت ش ع ر ان قلبك مع الله حاضر و أ ن معاني ا ل إ ي م ا ن في فؤادك حيه و أ ن ك تقبل على الله بكلياتك و أ ن ك م س ت ي ق ن ان الله على كل شيء قدير و أ ن ك تشعر قربه وتحس في قلبك حبه هل تشعر بهذه المعاني حقيقه والسؤال هل تحب الله و ا ل إ ج ا ب ة نعم ولكن أ ح ي ا ن ا أ ن ت تحب الولد أ ك ث ر من الله والدليل أ ن ا كلمه ا كلام في أ ب و شفعوا بنات ه أ و ل ا د ه ا ل م د ر س ة المصاريف اللبس م ا ب خ ل ي لهم ا ل ح ا ج ة الرسوم ا ل أ ك ل بصباح ا ل مصاريف الفطور حديث جدا لكن ما بس البت ي ه ولا صليت ده أ ب و عليك الله ما يقول لابت ا أ ص ل ص ل ي ت ولا ما صليت و ل د و يبلغ ما ب ل غ ما بلا ق و صليت ولا ما صليت بالرغم من ه قال الصلاه ة ذ ماذا ربلو ه مروهم ل ل ص ل ا ة لسبعين واضربوهم و ض ر ب ه م عليها ا ل ع ش ل ما ي د ر د دكبتو ولا ولدو ا في عشر سنوات إ ذ ا ما صلى أ و ما ص ل ت ليه ل ا ن ه بيحبها أ ك ث ر من الله في ا ل م م ا ر س ة كدا بيحبها أ ك ث ر من الله في الواقع تقولوا بتحب الله أكثر أي يقولك أ ي ه ك ث ر من أ ي ح ا ج ة يقولك ل ا ي المسلسل شغال و ا ل ح ل ق ة ا ل أ خ ي ر ة يصلي ص ل ا ة ا ل ع ش ا ء على عجل لكن ما اخر ا ل ع ش ا ء قل إ ن كان آ ب ا ؤ ك م و أ ب ن ا ؤ ك م و إ خ و ا ن ك م ب اباؤكم ك م و أ ن ش و ف أ ب ن ا ؤ ك م دي و إ خ و ا ن ك م و أ ز و ا ج ك م و عشيرتكم و أ م و ا ل اقترفتموها في ناس ا ل أ م و ا ل ب ي ح ب و ا اكثر من الله في ا ل م م ا ر س ة الله ما دار ا ل م ع ا م ل ة دي ل أ ن ه حرام هو ب ي ع م ل ه إ ذ ن فضل المال على الله سبحانه وتعالى و أ م و ا ل اقترفتموها ت ج ا ر ة م ت غ ش و ن كسادها ومساكن ترضونها ا ل أ س ا س ا ت والديكور والستائر ا ل ج ا ي ة من دبي ولا ج ا ي ة من سوليبه ومساكن ترضونها أ ح ب إ ل ي ك م من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ي أ ت ي الله ب أ م ر ه و الله لا يهد القوم الفاسقين ب ت ح ب الله ولا ذريتك يقولك الله دقهم عشان يصلوا و يستقيموا على أ م ر الله يا أ خ ي في أ ب و بيقول بدو لازم تمشي ا ل ح ف ل ة عشان م جاء نفسيات ي ل ق ى ا ل ب ي ت ما مشيت يا بديهم م ش ت ا ل ح ف ل ة مالك أ ل ب س أ ل ب س يمشي ه ل ك ن ي ب ان تتلبس ه و ل ك ب يجب ان تتلبس لا شيء هو قول الله كاسيات و ح ي ا ي ج ل ا ألبسه، ت ل ب س شنو؟ أ ب و بحب الله و ب ك ن تطلع جدا من البيت ولكن ي ح ب ان ل ت ت ل ب ي ت بحب, الله بحب, بحب الله اصلا ل ل ه أ شوف ان القيم قال حب الله وحب غ ي ر ه لا ي ح ت م ع ا ن في القلب ف إ ذ ا دخل حب غ ي ر الله إ ل ى القلب أ خ ر ج م ح ب ة الله و إ ذ ا دخلت م ح ب ة الله على ا ل ح ق ي ق ة وتمكنت أ خ ر ج ت م ح ب ة غير الله وقف على ذلك ف أ ي ن جمع قلوبنا ب ا ل ك ل ي ة اخواننا جمع القلوب ي ع ن ي ا ل ش و أ ن ك في كل ل ح ظ ة تكون حاضر بقلبك أ ن الله قديم تستشعر ا ل أ ج ر تطلب الثواب ترجو ا ل م ع و ن ة تطلب المدد تقبل على الله بصدق و إ خ ل ا ص تحس قربه وتشعر ح ب ة قال الامام أ ح م د ا ل م س ا ف ة بين العرش وبين العبد ق ص ي ر ة د ع و ة ص ا د ق ة من قلب صادق د ي ا ل م س ا ف ة بين العرش وبين العبد يا عمه وتدعو بها صدق يجيبك طوال د ي ا ل م س ا ف ة ا ل م س ا ف ة عندهم تقاس بالدعوات ف أ ي ن جمع قلوبنا لا بد من حسم التفرق وحسم التفرق بدون ح ض و ظ كما قال ابن القيم وماذا نعني بدون ح ض و ظ شو بكرا بكيف مهم بدون ح ض و ظ بعض الناس لا ي أ ت ي ه لا ت أ ت ي ه ج م ع ي ة قلبه على الله إ ل ا في المستحبات فيضيع من أ ج ه ا ل ف ر ا ئ ض والواجبات بمعنى أ ز و ل يكون مندمج يذكر الله باندماج بينه وبين نفسه و ا ل ص ل ا ة تقام الصلاه شنو؟ تقام الذكر د ه ف ر ض ولا ن ا ف ل ة ن ا ف ل ة وصلا ا ل ة ف ر ض ففي ناس ما يمشي صلا ة يقولك ل ك ن ق م ت قلبي ب ت ش ت ت و أ ن ا ا ل ح ا ر م ا ا ل ي ج ي ت ب أ خ و ي و أ خ و تعبت ياما ق د ر ت أ ج م ع قلبي على ا ل ل ه ك ذ ي لو قمتا تاني حد ما أ ل ق ى ا ل ح ا ل ة دي بتعب د ه لو قعد يكون تابع ح ض و ظ نفسه وهوا أ ء ولم يتابع الدين شوف القيل قا كلام عجيب خلاص قال من, كان من, تجمع من تجمع قلبه مع الله بكلياته و أ ق ب ل على الله سبحانه و ت ا كيف واقيمت ا ل ص ل ا ة ا ل م ك ت و ب ة قال لو كان تحت العرش يقوم و يصلي فلا بد من ج م ع ي ة القلب على الله بدون شنو بدون حروب ا ل أ م ر الثاني قطع ا ل ا ن ت ف ا ت إ ل ى المقام الذي جاوزه بمعنى انت اذا كنت مثلا شاكر اذا شكرت هذا مقام من المقامات لا تلتفت إ ل ى الشكر أ ش ك ر ت ه اعتبر الشكر منك ك أ ن ه لم يكن لتتهم نفسك بالتقصير فتفعل مزيد ا ش ك ر اذا سمت وقمت الليل فلا تلتفت لو ق ل ت أ ن ا قمت الليل لن تتحول الناس م ا ت ع د ي ل و م و ا س لا تتحول الناس لا ت ت ن و ل الناس د لا تتحول ا م ن ا س لا تتحول الناس لا تتحول الناس لا تتحول ا ل ت ر ب ي ة ماذا ق ا ل ق ا لا ل س ي ر إ ل ى ا ل ل ه الالتفات فيه إ ل ى الوراء ت أ خ ر انت ماشي لالله لأ ك ا ن التفت لي ولا ت أ خ ر قال وليس في ا ل ط ب ي ع ة في ا ل ط ب ي ع ة يعني شنو في ح ر ك ة تحت ا ل ن ا س ا ل ع ا د ي ة العربات م ا ش و ا و م ا ماشيه والبساط والطيارات ا ل ط ب ي ع ة وفي ح ر ك ة القلب نحو الله ليس هنالك توقف إ م ا تقدم و إ م ا ت أ خ ر والمتوقف يعتبر م ت أ خ ر في ا ل ط ب ي ع ة وفي ح ر ك ة القلب إ ل ى الله كيف في ا ل ط ب ي ع ة و ل م ا ي بحري و ق ف جنب ا ل ط م و ض و د هو ان متأخر يكون هناك متأخر ح و ا ف ما رجع ل و ر ا ج ا ي من ا ل ك د ر و ض و ع هو ا متأخر متقدم ألا ل ي ه ل أ ن هناك في س ب ت افضل ر من اجل الموضوع ق ف هو ان ي ا ل د ي ن ا ل ت و ق ف تأخر ي ع ن ي في ا ل د ي ن ما في حاجة اليوم أنا ما حاجة ا في ي ل و م ما أنا ك س ب ت أ ج ر و م ا عملت حاجة ا ل يكون و م يمر اللي ع د أن تكسب ف ي هناك شيء أ ت متأخر إلى ل و و ر ر ا ء ح ة ا ل ل ل ق ب نحو ا إ ي م ا ن و ا ل ص د ق في نوع المسجد ي ب ويكون ي ه ن س ك ر امر ويطعطه ده م ا ش ي لبين ل و ر ا في ز و ل ب م س بس صلوات ا ل خ م س ة دار ج د ي د نهائيا لا عنده قيام ليل لا عنده صيام لا متقدم ولا م ت أ خ ر لا متاخر لان ا م ف ر و ض كل يوم يكون عمل ح ا ج ة ج د ي د ة يكون كل يوم على أ ج ل كل يوم على ط ا ع ة كل يوم على ا س ت ق ا م ة كل يوم على قرب إ ل ى الله عز وجل كل يوم على ص د ق ة كل يوم م ر ة يصدق م ر ة يعمل م ر ة يوميا حتى يلقى الله تعالى هذا معنى قوله وعبد ربك حتى ي أ ت ي ك اليقين مش أ ج ي ب وعبد يعنى تكون وتكون عابد لله تعالى طيب هذا معناه قطع الالتفات إ ل ى المقام الذي اشنو جواز ه ل ي ه احيانا ً يكون المقام ا ل إ ي م ا ن ي قاطعا والعمل الصالح حاجبا ً عن الله بدل ما يفيدك ياخرك تلتفت وتقف مع العمل الصالح الذي فعلته فلا تفعل ا ل مزيد صالحات فبذلك وقطعك العمل الصالح وحجبك مقام ا ل إ ي م ا ن ي بدلا من أ ن يزيدك فصار المقام ا ل إ ي م ا ن ي لبعض الناس قاطعا والعمل الصالح لبعض الناس حجابا واضح لما واضح لذلك قال, شنو؟ قال قطع ا ل ا ن ت ف ا ة إ ل ى المقام الذي جاوزه يعني حاجه ف ت ه ا فا عملتها ع متعيله ا متعيله ا و ي ع ت ب ر ن ف ستعمل م تاني كان ع ي ن ت ن ا وجفت ع ي ن ت ل ا ك ل ه و الله أ ن ا تمام والله أ ن ا أ ح س ن صور إحنا ب ص لن تترك ا نفسك ا ل ل ك ن لن تترك الناس ولكن ا ا وسوينا انقطع لن ه تترك الناس ل ولكن لن تترك ا بعد أن ا ن ل ل ه خ ا ل ص س و ص ا مشوبا ر بعد أن ك ا ن ل ل ه صافيا فربما ي ت ك د ر قبول ا ل ع م ل ل أ ن ه ربما قارنه غرور أ و رياء أ و إ ل ى غير ذلك مما هو من ح ض و ظ النفس عياذا بالله هذا معنى شنو خ ط ع الالتفات ثم إ ب ق ا ء العلم يجري مجراه وده مهم جدا كرر العلم ا ل ا ن ي ل أ ن ه قيد مهم إ خ و ا ن ن ا في ح ا ج ة جدا م ه م ة وسوف يذكرها ابن القيم في ا ل م ن ز ل ة التي بعد م ن ز ل ة ا ل ر ي ا ض ة و ا ل م ن ز ل ة التي بعد م ن ز ل ة ا ل ر ي ا ض ة هي م ن ز ل ة السماع يتكلم ابن القيم على أ ن ه ن ا ك أ ح و ا ل تحصل للناس يعني في ذ و ل مرات كده مش عرفتش ان ه إ ي م ا ن ه ماله اخوانا نلعب ا ل ح ز ب الكلام ده اولا أ ك ث ر ما نعانيه في ع ط ل ن ا تقلب القلب وعدم استقراره نجد أ ح ي ا ن ا أ ن ن ا نصلي ص ل ا ة ا ل آ ل ة نتعبد ع ب ا د ة الروتين لا نجد ح ل ا و ة ا ل إ ي م ا ن لا نذوق ح ل ا و ة ا ل ع ب ا د ة لا نقبل على الله بكلياتنا إ ذ ا د ع م ن ا ه القلوب ش ا ر د ة و إ ذ ا س أ ل ن ا ه ا ل أ ل س ن ة غ ا ف ل ة و إ ذ ا ذكرناه الذكر ليس حاضر بمعانيه إ ن م ا هي الفاظ على أ ل س ن ه م ج ر د ة كل هذه ع نشعر ي معانيها وأحيانا ب ه م ة ع ا ل ي ة ونشاط منقطع النظير نحو ا ل ع ب ا د ة وقيام الليل والصوم و أ ح ي ا ن ا نقوم إ ل ى المكتوبات والفرائض م ج ر ج ر أ ق د ا م ن ا ك أ ن نأتي ك أ ن ن أ ت ي عبئا ثقيلا من ا ل أ ع ب ا ء أ ل ا تحسونه في أنفسكم أ ل انفسكم ت ح س و ه ي أ ن ف ما حاسب ه بالحس كده طيب أ ح ي ا ن ا ً ت أ ت ي ح ا ل ة ا ل إ ن س ا ن يكون عبد عمل ح ا ج ة ت أ ت ي ح ا ل ة ح ا ل ة من شنو الحال هو د ر ج ة من درجات الصفاء بتكون انت ما شفت بنات كتار ما عاينت ل حرام ما عملت ك د ه ت ع ل و ا نفسك انك تشنو على د ر ج ة ع ا ل ي ة من الصفاء سمعت ق ر آ ن كثير دا بجيب ش و بجيب ا ل ح ا ل ة ك ت ا ل ص ف ا ء هذه ا ل ح ا ل ة تسمى الذوق يعني ا ل ذوقتها حلاوه ا ل إ ي م ا ن أول حال ج م ع ي ة القلب على الله هذه حتى تبعد عن ا ل ح ظ و ب لا بد أ ن يكون العلم حاكما عليها فلذلك يقرر ابن القيم ق ا ع د ة م ه م ة في ا ل ت ر ب ي ة أ ن العلم حاكم على الذوق وعلى الحال والحال ليس بحاكم على العلم, العلم بحال يعني ش ي ء نشوف الشيء اللي بيرضاه الله ب يرضاه الله في الشريعه ة ف ي ولا ما في ه في دوده ع ل ي و دليل ولا ما ع ل ي و دليل و ل يقول ل ان ي ك ن ا مسؤوليه لدينا ل ل ه ذكر بدعي و ا ح د م م ك ن ي ذ ك ر ر ن ا م س ؤ و ل ر ه ل ن ا مسؤوليه ل د ا ل ل ه م ن ا ل و ج د و ا ل ل ه ف ي ن ا س ت و ق ي ه ل د ي ذ ك ر س ؤ و ل ي ل د س و ل م ا ذكر ذكر ه لدينا و ي ض ر ب ي ن ا ل ط ب ل و ي ن ك ر س و ل ي ه لدينا مسؤوليه ل ن ا ل ز و ل ي ت ك لدينا م س ؤ ه ل د ا س ه و ي ج ع و ي ع م ل و ي ه ل د ي ن و ف ي ن ا س ي ه ل ن ط م س ه ن ا ي س ف ل ي ه لدينا م و ي ل د ي ا مسؤوليه لدينا س ؤ و ل ي ه لدينا و ل ي ه ل د ي هذه ح ا لكن ة ل ح هذا ما شرعي ة ل ان رسول الله عمل ورسول الله عمل ه يعني ينبغي أ ن يكون الكتاب و ا ل س ن ة حاكم على شنو على ا ل ذوق وعلى شنو ه هو مستحسن ل ا يقول لك و ا ل ل ه يعني ذوق كذا ويسوى بترفع ا ل إ ي م ا ن وكذا ترفع ا ل إ ي م ا ن ا ل رسول الله ا لا ا ل ص ح ا ب ة عملوها لا يا زرع ه ما ضيع نفسك لا بدك ي إ ل ى المهاوي و ا ل م ه ا ل ي لذلك قال ابن القيم هنا بعض الناس من أ ر ب ا ب السلوك يذكر الله كثير ويعبد الله كثير عمل علم نهائيا حتى ظل يقول لك العلم ده اكتب ورواه فلان و أ خ ر ج ه فلان وقالت ا ل م ا ل ك ي ة وردت ا ل ش ا ف ع ي ة واعترضت ا ل ح ن ا ب ل ة والراجح كذا والقواعد كذا ده لا ب د خ ل ن ا ا ل ج ن ة ولا حاجه بس نحن نذكر الله يقول لك ده بضل العلم مهم في الطريق العلم مهم ب ا ل ن س ب ة ل أ ر ب ا ب الطريق أ ي د ع ا ر يعبد الله ونفسه ت د ب ص ا ف ي ة ويذهب ربا من أ ه ل الطريق الذين هم على د ر ج ة من ا ل ا س ت ق ا م ة وصفاء النفس و ا ل ن ي ة ع ل ي ه أ ن يحكم شنو أ ن يحكم العلم والشرع الحنيف على الذوق وعلى ش ن و وعلى الحال وهذا كلام متين من العلامه ابن القيم رحمه الله تعالى طيب ثم قال ر ي ا ض ة خ ا ص ة ا ل خ ا ص ة ر ي ا ض ة خ ا ص ة ا ل خ ا ص ة ب أ ع ل ى درجات الرياضه、طبعًا. عند من عند الهروي ولكن ليست عند ابن القيم أ و ل ه ا تجريد الشهود تجريد الشهود يعني الشهود شهودان أ و ل ا أ ن لا يشهد غير الله يعني إ ذ ا عمل ا ل ط ا ع ة و توفق ما يقول الناس ا ع م ل و ا لي و سهلوا لي و قل شنو ي ق و ل الله ف ن ي الله على م ل الله سهل لكي ه ع م ا ل ن ا س بنناسبة ن س أ ل الله ا ل سلام و ا ل ع ا ف ي ة الله س م ا م عشان ع ل أصدر ا ل و الله ح د ت ق ى إجراءاته ك ا ت س ه ل ي ق و ل لك كيف؟ ي ر ح م و الله ب س ل ا ح د و ا س ط ق ر ي ب خ د م نخي المساري د ه الله وين؟ ا ل ل ه م ا ط م ورحمه الله ا ح ص ن سلام ل لك، و ل ح م ه ولد الله دلع في م بنالين او سوالين او عملين اللهين ا و أ و لدي ا شايليني ولك اللهين و يا زول لا تشهد شكرا ل وصايت من الدين م ن لا ي ش ك ر الناس لا ي ش ك ر ا ل ل ه ا ل ر س و ل ق ا ل كدا ولا تنسو الفضل بينك الله يحق حقه ولكن أ ن يكون الحق ا ل أ و ل لله تقول الله س خ ر ن ي فلان الله يزهو عنك خ وقام لي بالموضوع لكن ا ل ل ي ب ا و ن الله يحب و ا ل ل يحب ان ي ك و الله يحب ا يكون ل ل يحب ان ي ك ن ا ل ل يحب ان ي ك و الله يحب ان ي و ق ا م ل ي ب ان ي و ن الله ي ب ان ي و ن الله يحب ان يكون الله يحب ان يكون الله يحب ان يكون ا ت ه ل ا تشهد ف ا ل ل ي ن ع م ك ا ل ت ي أ ن ع م الله عليك غ ي ر الله إ ن ا ل ح م د و ا ل ن ع م ح ل ك و ا ل م ل ك لا ش ر ي ك ل ك م ا معه ا ل ش ر ي ك أ ص ل ا الله ط ي ب د ن ان يكون ا ل م ه يحبين ا ل أ و ن الله ي ح ب ي ان يكون ا ل م ع ن ى ا ل ث ا ن ي أ ن يجرد الشهود من نفسه بمعنى ما, ما يشهد ل ت ف ما ي غير الله من البشر ولا يشهد نفسه إ ن ه العمل دا ما يشهد إ ن ه عمل ه بشنو بيقول و الله أ ن ا ساسرت مساسر وقفت في الصف و تعبت جبت بعرج جبيني و كذا الله ما راي ذلك بجيب ما ف ي ك م زر و ع ن د ه عرج جبين جابو كان عرفت من ا ل ا ث ة س ن ة ك ا م ل ة ب ج ي ب ه ا كان الله ما أ ر ر ف لك قول ما تشهد نفسك يعني لا تشهد الناس تجرد شهود الناس وتجرد شهود ا ل ن و إ ذ ا فعلت العمل الصالح اعتبر هذا توفيق من عند الله أ ن الله اعانك اخوانا شوف اللهم أ غ ن ن ا بحلالك عن حرامك و بغني وبفضلك عمن ا سواك هو ا البي... ل ب يكفيك من نفس هذا معنى لطيف جدا من الرطيف هذا معنى تجريد شنو تجريد ا ل ش و د قال والصعود إ ل ى الجمع والصعود إ ل ى شنو إلى الجمع وده كلام تجيل تجيل ركزوا معي الصعود إ ل ى الجمع ده ركزوا معي كلابن القيم غير ذلك ا ي شرح انا ب ش ر ح لكم بسيط وب... وب... وبديكم ل ه ده في ثلاث صفحات ده الصعود إ ل ى الجمعيه في ث ل ا ث ة ص ف ح ا ت أ ن ا بدي ك ق ل ب ب ا ل ر ا ح ة في سطرين بس بس ركز معي بتوفيق الله تعالى ما مني أ ن ا برضو سماه ما اقول أ ن ا فصيح أ ن ا ما فصيح الله ب و ف ق ن ي الله كان م ا و ف ق ن ي والله اللسان لما يقول أ ي كلام قال ربي اشرح لي صدري ويسلي أ م ر ي و ح د ع ق ل ة من لساني يفقه قولي ده نبي قال ك د ه نبي قال ك د ه ي ت ع ر ف على ما يطلع من بريوم ا ل ج م ع ة و أ ن ا طالع بقول الكلام ط و ا ل ع أ ق و ل يا الله ربي ش ر ح لي صدري أ ن ا والله بلاء كلمه واحده ويذرقوله ربي ش ر ح لي صدري ويسر لي امري و ح ل ع ق د ة من لساني يفقه قولي فكان في ف ص ا ح ة و ب ل ا غ ة من ربنا وكان في تفهيم لكلامي للناس من ربنا وكان في خلل أ ن ا ما قدرت أ و ص ل ا ل م ع ل و م ة فشوف ا ل أ ش د ه يقول شنو الصعود إ ل ى الجمع الجمع جمعاني الجمع جمعان جمع في المفعولات وجمع في الصفات طيب ما معنى هذا الكلام الصعود إ ل ى الجمع تشعر ان العباد هؤلاء جميعا المتفرقون أ ن س ا م ا و أ ش ك ا ل ا و أ ل و ا ن ا ولغات ولهجات وطبائع وفهوم ط ب ا ئ ع و وعقول و أ ذ و ا ق المتباينون جميعا لا يفعلون شيء إ لا يريده الله وانهم لا يخرجون عن إ ر ا د ت ه وما ت ش ا ء و ن إ ل ا أ ن يشاء الله ف أ ن تشهد ا ل ج م ع ة بمعنى تشهد أ ن ا ل أ ف ع ا ل التي يفعلها العباد مصدرها واحد ف أ ل ه م ه ا فجورها و ش ن و وتقواها الموفق وعمر صالح من ربنا و المعمل صالح خذله الله و حرمه الله و ما وفقه الله و ليس الخلل و الظلم من الله ل أ ن ه لا يشبه الخير ولا يناسبه زي شارون داحسا انفعزو ا ل صالح ه ولا جورجي بوش انفعزو ا ل صالح باقليه مجرم بيشبهه سوى اجرام زي دا بينف... الله بينفع الله ي خ ت ل ه بينفعيدهم م ن بخليه عمل الكتلت كله عشان بعدينهم ن القيام ينجم و نجم شديد كل ه يجي يتعذب عذاب ي ت ع ر ف بعض الناس ربنا بهدوم والهيادي حق ص ر ف ي لله ما يهد الله فهو المفتد وما يظلم فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا فتشهد الصعود إ ل ى الجمع أ ن ا ل أ ف ع ا ل مصدرها واحد وهذا جمع في المفعولات أ ي في حكم الكون بتاع ربنا ولو شاء الله ما قتلوا ولكن الله ما يريد ف ع ل ا ما ي وما تشاءون إ ل ا شنو ا ل ل ه ما ب ع نزور على ا ل م ع ص ي ة ل ك ي في ناس الله يفعلهم ر ي ما ي ر س م و ن ما بوفقوا للخير لكن ب خ ل و ن م دون عقل ه ما دون إ ر ا د ت ه ما دون اختياراته بختاروا شنو بختاروا شنو الشر والكفر والضلال عدل منه الخلل فيهم الشر في مفعولاته وليس في أ ف ع ا ل ه سبحانه في مفعولاتي ه عن ي شنو البشر ما ي ع م ل و ا شر لكن البشر ده وانا خ يحتاج الى شر خير ك ن فينا البشر و كفار و ف ي ح و ا ج ا ل م م ؤ ن الله ا وفقهم و ل كفار ما له و بأنه رفع ي د ه عنهم ف ت ر ك ه لأنفسهم م ف ض ا ج الى كفار س ه و ف ي ح ا ا س ب ه ه م من ت د ف إ ن م ا يهتد نرسه ومن ن ضل ف إ م الى ي ض كفار ولكن ا تَجِرُوا وَمَا وَأَزِرَةُ وَزِرَ أُخْرَى ا م ع ذ ب يجب ن ل ع ان ل يكون ل ا هناك اجراء ه و ه الله, هداوه وده الله ما وداه ودأ ما ل م ع ص ي ة ل ك ن أبا يهديه عيده رفع م ن هناك ك ا ممكن ا ه ر ا م ء ويكون ة ا ا ل إ ة ع د ه إ ر ا ك ا ل ح ر ة وعقل و ا خ ت ي ا ما ر م ج ن و ن ل أ ن ا ل م ج ن و ك ا ل ل س ا قاله م ي ر ف ع عنه ا ل ل ق م إ ن ا خلقنا ا ل إ ن س ا ن من نصفه امشاج ل أ ن ف ت ل ي ه فجعلناه سميعا بصيرا ولانه جعل سميعا بصيرا قال إ ن ا هديناه السبيل إ م ا شاكرا و إ م ا كفورا ا ل ب ي ئ ة كفور كيف من الله ولا من نفسه ومن نفسه ومن أ س ا ء ف ش و فعليها من نفسه شكد الله بعدين يعذب د ع د ي منه سبحانه لذلك هذا الصعود إ ل ى الجمع ا ل أ و ل الصعود إ ل ى الجمع الثاني الصفات ا ل ه ر و ب ي ر شنو الهروي ب ن القيم اختلفوا أ ن ا حوريك ا ل ه ر و ب ي ر شنو ابن القيم ب ي ر شنو أوريك ا ل ص ح ح ي ش ن و ا ل ه ر ي و بيرى شنو, شنو؟ لأسماء الله ل ابن صفاته س ت ع ي القيم ه بس ا ب ي ر ا شنو ا أ ن ا ل أ س م ا ء ك ب ي ر ة والذات شنو و ا ح د ة ا ل ج م ع ف ي أن ت ك و ن مع ابن ل لا مع الصفات ذ ا ت مع و القيم ي ر ى العكس يرى أ ن الصفات ك ث ي ر ة و ا ل أ س م ا ء ع د ي د ة لكنها د ا ل على عظمته وبها يعرف الله وبها يوحد الله وبها ي ج د مع القلب على الله ولذلك لو كانت الصفات ك ث ي ر ة جدا لذوات م خ ت ل ف ة كان هذا تفرق لكنها صفات ل ش ن و فالرحمن هو الرحيم هو السميع هو العليم هو الغفور هو الجبار هو المنتقم هو ا ل و ذ و د هو العزيز هو القهار هو ا ل ث و ا ب هو الملك هو القدوس فهذه ا ل أ س م ا ء كلها لا تفرق القلب إ ن م ا ش ن و تجمع القلب على الله ولله ا ل أ س م ا ء الحسنى فادعوه بها والراجح كلام منه كلام ن ق ي ب ا ل ح ر و ي بيعتبر الصفات شيء و أ ل ل شيء و ابن القيم يعتبر الصفات هي صفات من هي صفات الله و في ا ل ن ه ا ي ة تدلك و تقودك إ ل ى الله سبحانه و تعالى ده خلاصه هذا شنو؟ هذه الثلاث صفات ده خلاصه اذكر ا ن طيب آ خ ر شيء يقول رحمه الله تعالى رفض المعارضات و قطع المعاوضات رفض المعارضات المعارضه عن إ س م ه والقلب هم معارضاته التي تناوشه وتقلل من إ ق ب ا ل ه على الله فمن أ ك ب ر المعارضات ابليس قال فبعزتك ل أ غ و ي ن ه م أ ج م ع ي ن طيب لكن المعارضات ما يعارض شهوده الجمع وما يحسم التفرق يعني في شيء ب ي ح س م التفرق كويس وبيخليك مجموع ة القلب أ ي شيء بيعرف هذا الكلام معناه أ ر ف ض ه مثل الولد المال ا ل ز و ج ة دي كلها معارضات الله ق ا ل ك س انما أ م و ا ل ك م و أ و ل ا د ك م فتنه معارضات لكن الصحيح كما قال ابن القيم ابن القيم نسب أ ف ا د الهروب ف ا ي د ة ش د ي د ة جدا ماذا قال ابن القيم قال لا بد أ ن يؤخذ الشرع في ذلك ف ا ل ز ر ي ة معارضات وجعلها الله ل ل أ ن ب ي ا ء و ا ل أ ز و ا ج معارضات وتزوج ا ل أ ن ب ي ا ء يعني زول ما يقول أ ن ا ما دير معارضات لا ز ر ي ة لا ولد لا مرنك أ ل أ ن ا ب س أ اتنبكي أ غ ن ي في ج ا م ع أ س د ق بحاله المربي جنني و ب ي ق و ل ل ي بعدين المصاريف وشفع بعدين ب ت ع ب و ن ي وبيخلوني اشيل هم و د ه كله ب ي ع ي د ن ي عن الله فعندنا ل عن الله لكن أ ك ل ذاته اجر انت لا أ ج ر ولا غير م ع ص ي ة كما تريد تذكر بقلب خاشع إ ذ ا ج ل ت في رزق العباد أ و ل ا د الدين بليه ص ا ل ح الله بدك أ ج ر برضه ولو تركت ا ل ذ ر ي ة والزواج و و و و عملت ر ه ب ا ن ي ة تكون قد ابتدعت في الدين و ابتعدت عن الله و أ ن ت تظن أ ن ك قد, قد اجتمع قلبك على الله تعالى بمعنى ان الجاي ب ت س ك ر ا ل ل ه م ا في أ ي هم معندك بس ت ذ ك ر ت ذ ك ر ت ذ ك ر هم مافي لا مرض لك ل ا ل د ق ي ق لا م ر و لك ل المصاريف لا ي ق و ل ل ك الغسيل لا ي ق و ل ل ك ال م ق و ى لا ي ق و ل ل ك الصابون لا ي ق و ل ل ك الزهره ة ا ر شنو بس جاي سبحان الله سبحان الله في ا ل ن ه ا ي ا ن تدين ا ر غ ب ض ت ق وما ع له ل ت ل نفسك ت ق ر ي ب ه لك ل في ا ل نهايه تبعين الله ل أ ن ك خ ا ل ف ت أ و ا م ر للهي فم شوفي ما ن ك ب ه ا وكله من رزقي و إ ل ي ه شنو النشو النشور ولا تنس ن ص ي ب ك من الدنيا و أ ح س ن كما احسن الله إ ل ي ك المال والبنون ز ي ن ة ا ل ح ي ا ة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك أ ت و ا ب ا وخير أ م ل ا فلذلك شوف الكلام ذا مهم جدا رفض شنو المعارضات الرفض الثاني للمعارضات ما, ما يعارض إ ر ا د ت ه من ا ل إ ر ا د ا ت يا اخواننا ترفض أ ي شيء الله داير شيء وفي معارضات ل إ ر ا د ة الله أ ي شيء تريد أ ن تطيع الله عز وجل به إ ذ ا دخل عليك شيء يريد أ ن ي خ ط أ عليك لا تلتفت إ ل ي ه و ا م ض إ ر ا د ة الله تعالى وما يريد الله بمعنى ما يعارض إ ر ا د ت ه من ا ل إ ر ا د ا ت وما يعارض مراد الله من المرادات الله داير ح ا ج ة و النفس داير ة ح ا ج ة ث ا ن ي ة ا م د ش ن ه مراد الله على مراد نفسك الله د ا ي ر ة شوف اكلمك الله د ا ي ر ة تتعافى مع زول المخافم ن لكن نفسك بتقولك لك ل دلله هين بيجرف بالمعارضات المعارضه شنو الله قالك ل والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس و الله قالك ل فليعفو وليصحو ف على تحبون أن يغفر الله له م و الله قال لك ولا تستوي ا ل ح س ن ة ولا ا ل س ي ئ و ي د ف ع بالتي هي أ ح س ن الله قال لك كده خذ العفو و أ م ر بالعرف و ع ر ض عن الجاهلين و نفسك قال لك شنو كان مشيت يقول جاني منكسر يطلعلي في ر أ س ي يحتقرني تاني لكن بزلنا انا ما غ ل ف ا ن عليه بعد كل م ر ة ب يعملي ل و كيف لكن ه ن ا تعارضت إ ر ا د ت ا ن إ ر ا د ة الله لك أ ن تعفو و ا ر ا د ة نفسك أ ن لا تعفو هتاخذ يا ت ر هو شوف انت خصومتك له ي أ ش خ ا ت ر نفسك ولا نصرا لدين الله كان أ ش خ ا ت ر نفسك تقطع و ترفض هذه المعارضات و تقدم مراد الله الذي هو العفو على مراد نفسك الذي هو ع ز ة النفس و ا ل خ ص و م ة أ م ا إ ز ا ل ه الدين ا ل ح ف في الله و البغض في الله من أ و ث ق عورى الايمان لكن في ناس اصلا الحفده بالمزاج ايوه يقول لك أ ن ا بكره لوجه الله تقول له تعال ما لو عمل ش ن يقول لك والله مين ما شفتو ك ر ي قلبي اباهو دلي وجه الله ب ا ل م ن ا س ب ة خ ي ر يعني البغضي ل أ و ل م ر ة و ل أ و ل نظره دليله دليله ل باقلو دليله ل للشيطان والهوى اعوذ بالله فلذلك هذا رفض شنو المعارضات اخيرا قطع المعاوضات وقطع المعاوضات باب كبير جدا وهذا مفهوم منتشر ب ي ن من الناس يقول ليه؟ لا ي ل نعبد الله لا طمعا في جنته ولا خوفا من ناره كويس و ل ك ن ش ن و و في ل كن ح ب ا فيه هذا ما أ ر ا د ه الهروي و ل كنه يحتاج إ ل ى تحقيق كما قال ابن القيم تعشق ابن القيم يا اخواننا العلم بالكتاب و ا ل س ن ة م ف ي د جدا في ا ل مسائل دي ا ب ن القدره قال لو أ ر ا د أ ن الله بكماله مستحق ل ل ع ب ا د ة لكان هذا كلام ا مستقيم الله ا كم ا ن ا عند ه ج ن ة لعظمته يستحق شنو؟ ا ل ع ب ا د ة ولو ما عند ه نار يستحق ا ل ع ب ا د ة لكن تجريد النفوس من طلب ا ل م ع ا و ض ة طلبوا للمحل ا ل أ ن النفوس في دنياها وفي أ خ ر ا ه ا مجبوله على العمل بعوض لا بد يكون في عوض ز و ج ه يشتغل هنا في جامعه ركب الصبات مجان لو ق ل تنام أ ج ا ن ا تعالوا مجانا شهر م ر ة ي ج ي ك مراجيك ة م ي بمشي يشغل فوق غروش لما ت ق و ل هذا ل غروش لحم متعال خيف زوجة لأله برضو بعوض ليه يعني لا يفعل شيء إ ل ا ل أ ج ر و إ ل ا كل ا ل ط ا ع ة لماذا تصلي تريد رضا الله وتريد من خلف ا ل ص ل ا ة ا ن و اجرا ف إ ل غ ا ء ا ل أ ج ر و ا ل م ع ا و ض ة ب ا ل ك ل ي ة باطل ليه ا ل أ ن ب ي ا ء مش أ ع ل ى الناس قالوا قال الله عنهم إ ن ه م كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا رغبا ه رغبا في ا ل ج ن ة ورهبا في المشروع وكانوا لنا خاشعين واريدنا حيكون احسن من الانبياء اجي يقول ما عبدتك لا خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك هذا كلام ما صحيح هذا في سوء ادب من ن س ا ما صحيح يا ا خ و ا ن ن ز ر قام ل ل ي ل ربنا ذكر الناس ا ق ا م الليل في القران باقلك د ر ج ت عاليه و لا و ا ل ع ا د ي ة ع ا ل ي ة تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم شنو خوفا من شنو و طمعا في شنو في جنته و طمع و لذلك قال صلى الله عليه و سلم إ ذ ا س أ ل ت م الله ف ا س أ ل و ه الفردوس ا ل أ ع ل ى وكان ي س ت ع ي د من النار و ي س أ ل الله ا ل ج ن ة صلى الله عليه وسلم وهو من هو في م ق ا م ا ت ا ل إ ي م ا ن ع ر ف ت بل ابن الخيل بشر يقول طلب ا ل م ع ا و ض ة ليس عيبا ولكن العيب أ ن تكون ا ل م ع ا و ض ة ليست ذات ق ي م ة هذا العيب كويس يعمزون اشتغل شغل كبير جدا وشال له ح ا ج ة بسيطه لا عيب ت أ خ ذ على قدر شن على قدر الشغل بتاعك فرصه مختلف في السعوديه عشرين س ن ة يوم اللي راجع اجي شال له الفر ر ي ا ه راي شنو ذا فيو ها العوض شنو يعني بسيط العوض ده ممكن يعابي اخوانا ما في شي ء هذا عيب لكن أ ت ظ ن أ ن من طلب ا ل ج ن ة عوضا افي طلبه عيب افي عوضه عيب ثم ا ل ج ن ة ليست مطعومات ومشروبات وملبوسات فقط ففي ا ل ج ن ة رضى الله ولقياه والنظر إ ل ي ه أ ل ي س هذا بعوض كبير طيب من طلب هذا العوض أ ي ك و ن معيبا أ ي ك و ن مذموما لا لذلك قال صلى الله عليه وسلم أ ن ا ومعاذ حولها مدندم سليم ا ل أ ن ص ا ر ي قال يا ر س ولكن الله يجب ان يكون د لدينا أسأل الله الجنة ي موافقا ولكن ا يكون ل ه ل د م ن ا موافقا ولكن ا ل يكون ن ل ه ل لي لا تسأل الله ل ا ج ة و لدينا ا ا س ت ع ي ه من النار إذا ر أ د ب أ ل ل ه ي ع ن م و ا الخطاب ي ق و شنو يقول ل عن صهيب صهيب ص ح ي ب لو لم تكن جن ة و ل و لم تكن ن ا ر ل ع ب د الله صهيب ا ل رومي مش معناها ما بياي ع ا ل ج ن ة فيزول بترفع ا ل ج ن ة كدر ه يدفع الجنه, كده بترفع الجنة اذا كان ر س و ع ل ى الكون اذا سالت ا ل ت و ي و ل ه علي ا ل و ل ه ا ذ و ل ا ل ك ل اي يقول إ ذ ا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا و ي ق و ل س لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل ي لا لا لا ل لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هذه جنه ع ظ ي م ة فيها ما فيها من النعيم و ا ل س ع ا د ة ا ل أ ب د ي ة ا ل س ر م د ي ة طيب هذا معنى شنو قطع شنو قطع المعاوضات والذي نثبته هنا أ ن الاعواض تتباين الاعواض ما لك ب ك ت باين ا خ و ا ن في ا ل د ن ي في زول بياخذ مائه الف وشغال في ا ل ح ك و م ة و ز ق و م و ن بخمسمئه الف ويقومون بخمسمئه الف ويقومون ب خ م س م ل ف ا ل ا و م خ ت ل ف ه مختلفه فالعواب م ا ع ي ب بل جبل الله القلوب على ا ل ح ر ك ة بالعواب ورديني في زول يتحرك له حاجه ة ك بدون أ ي هدف لكم و ن ا ن ص ي مشيت مشوار بكو ن عند ك حي ا فرصه ا ل ت ح ا ل ح ا ج ة ك م ا ل ج ي ت البروز والثناء الجميل كمشيت ختتت الكشف ده في بيت ا ل ف ا ر ولا في ا ل ك ت ي خ ت ي د ا مش طلعتك وش من ج ي ب ا عندك حي في ر ط س ي طيب لذلك هو يقول أ ن ا ل أ ع و ا ق متباينه ف إ ذ ا طلبت ا ل ج ن ة واستعثت من النار لم تكن هذه أ ع و ا ق ق ل ي ل ة ولا م ع ي ب ة ولا م ز م و م ة ومن ذمها فقد ذم ا ل أ ن ب ي ا ء والرسل عليهم صلوات الله أ ج م ع ي ن ثم ختم رحمه الله تعالى قائلا قطع القطع المعاوضات قد يريد بها الشيخ الشيخ منو الهرم قد يريد بها الشيخ أ ن تشهد أ ن ما أ ع ط ا ك الله من شيء لم يعطك ي إ ي ا ه معاوضه يا اخوانا كتب حسنا ت أ م ل الله دكك أ د ق شنو أ ي شيء د ا ر ي ن ه الله دان ع ل ه أ و ل ح ا ج ة أ ج س ا د ن ا م ع ا ف ي ة الحمد لله رب العالمين لا سرطانات ولا ولا ولا الحمد لله صح مزوجين والله دا ذ ر ي ة ما طلعت عقيم حتى لو وداك بنات كويس ما احسن ليك من العقم وكواصد الدكاتره ف ي ل ناس فيوكو ناس عندهم اموال عندهم عربات ساكن في م ل ك ه مافي ايجار كل م ر ة يجيك بتاع الاجار يذلك متاخر ا الاجار ياخي ويجي خبيتك الباب ويقفلك في حلقك د ا ه ش ي و انت د ا ه شنو كساك ماكر شاري ك و مصلي ومهتدي إ ل ى ا ل إ س ل ا م وفتحضر الدروس والمحاضرات دار كويس ف في السينما ونص ا ضيع في زمنهم ا ك و و ن ا س م ع الفضائيات انت الله هداك وقعش في الجامع إ خ و ا ن ن ا أ ي شيء د ا ك لو الله ورديني ا ل انت ذاك لو ه ن الله ذاك لو ه تديته ح ا ج ة ها فالله م... ا و ع ل ه مدون اناملك الفروب... وفرد ممنوح من ا ل د ن ي ا س ج ن و ن ممنوح ؤ جنته جنته كافر ف... ف... فسبحان الله ما أ ع ط ا ك الله من شيء لم ي ع ط ي ك إ ي ا ه م ع و ض ا إ ن م ا أ ع ط ا ك إ ي ا ه ت ف ض ل ا و إ ح س ا ن ا أ ي و س ب ح ا ن ه و ط ع ى ثم لا يرجو منك ع و ض ا ودأ الله يعني بعد ما انت تبتدي في الكشف عشان يدك و شنو يدك الدوك و أ ك ت ر منه صح او ما صح فنختم يعني الحمد لله المنزل انتهت ل م يعطك لعوض يرجوه منك كما عطاء العبيد للعبيد و إ ن كان في بعض العبيد بيكرم طيب في بعض العبيد بيعطي بعض العبيد صح لكن ما بدو ه ن ش ا ن منهم د ا ئ م منهم ايه د ا ئ م منهم ه من الله فينا ب د ه المساكين بكتابه ي ولا ب يعرف ي س م و ز ب يقول شاف م ر ة و ا ح د ة ودام ئ ا ن صدق صدق ص ه ا أخفأ حتى لا تعلم ش م ا ل ه ما أ ن فقط ينو دايم ن ه أ د ى ل الله إ ذ ا كان بعض البشر بدي بدون ي ب د طلب عوض ا ل ل ه ب د ي كيف من ب ا ب أ و ل ى أ ن ه ي ع ط ي بدون شنو ب د و ن عوض نواصل الدرس القادم أسأل الله تعالى أن ما يحبه ويرضى وأن يأخذ أجمعين وأن وأن وأن الله تعالى بنواصلنا القاطئة الكاذبة إلى البر والتقوى ويتقبل منا أجمعين وأن إلينا الإيمان وأن يذينه في قلوبنا وأن إلينا الكفر يفتقنا وإياكم ما منا وإياكم ويرضى وصلى الله وسلم مبارك على يحبه يحبب يذينه في يكره والعطيان والفسوق محمد آله وصحبه الراشدين